تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما إنا إليك هذا القرآن وإن كنتم من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي 11 كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رايتهم لساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو وَكَذَلِكَ joka رَبُّكَ ollut koko ajan ystäväni. Oksa, joka on ollut koko ajan أي كمن قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسّ وحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمٌ صَالِحِينَ قَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُ يُوْسُفَ وَأَلْقُوهُ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ بِيَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَارَةِ إِن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. صحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب Abu bi wa axafu ay yakuluh alzib wa antum anhu gafilun. Qalul in akuluh alzib wa nahrus وَأَوْ حَنَ إِلَيهِ لَُ نَبَِّّهُم وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء قالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَفْسُكُمْ أَمْرًا قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَفْسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَ سياره فارسل واردهم فادلا دلو قال يا بشر هذا غلام واسروه بضعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن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 الى يوسف في <تصفيق> الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشان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 نفسه قد شرفها حبا قد شرفها حبا إن لنا راها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأون وآتت وآتت كل واحدة منهم نزكناه وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي تنني فيه ولقد راوته فسيه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا لا يسجنا ولا يكون من الصابرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني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 بَدَّلَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنُّنَهُ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا أكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إِلَّا نَبَّأْتُكُم مَّبْتَؤِلَهُ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم ذَٰلِكُمْ مِّمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله عليه Aرباب متفرقون خير أم الله أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا, إلا mm uh -oh.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 Kurniyndä Rabbik, faansahu al-Shaytanu dikkra Rabbih, falabitha fi maliku inni سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلا خضري وأخرى بسات يا أيها الملأ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما بعد أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع سن بلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاثن س وفيه يعصرون، وقال الملك اتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، فاسأله ما بال النسوة؟ ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن؟ انَّ رَبِّي بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ قَالَا مَا خَطْبُكُمَا إِذْ رَأَيْتُمُ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قالت امراته العزيزه انا حصل حق انا كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس 12. لنفسي فلما كلمه قال 17. اليوم لدينا مكين 21. قال جعلني على خزائن 23. 23. حفيظ علي.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 خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فعرفهم وهم لهم كذرون ولم jahzahum bi jahazihim tala ätunii bi äkhi lakum min abikum ala tarawna anni ufi alkayil waa na khairul mun zilin fa in lam لا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها وانطلبوا <تصفيق> إذا Yhdessä بسم الله الرحمن الرحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ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 Dhakaloo minhayth amarhum abuhum ma kana yugni anhum min Allahi min illa hajah illa hajat. في نفس يعقوب قضى وان لذو علم لما علمناه ولكننا الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى Jotab tais bima kanu yammaloon Falama jahhazahum bijahazihim Jajal assiqaayata fiirahli akhi Thumma adhan muadhinun Ayatuhal ayiru Inna kum lasarikun he said, and accept them what you have to lose. He قَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاءً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 ن الله نرفع درجات من نشأ. فقد سرق أخ مِنْ من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال ما الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم قد أخذ عليكم موثقا قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرّت في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي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 جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كذب قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُر يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أو تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قال إن ذهبوا فتحسسو م يوسف فتحسسو م يوسف وأخيه ولا يئسوا من الروح الله إنه لا يئس من الروح الله إلا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 يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُو إِنِّي لَا رِيحَ يُوسُفَ إِنِّي لَا رِيحَ يُوسُفَ أَنتُ قَالُوا تالله إِنَّكَ لَفِي ضلالك فَلَم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 أستغفر لَنَا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى ladukuluu Misra in shakallahu aminin ورفع أبويhe على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم وجاءتكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي Inna Rabbi laṭīf al-ma ysha, innahu huwa al-ʿalīm al-ḥakīm. Rabb, qadātaytani min al-mulk أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أن أسألهم عليهم من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأيم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن Arhum biAllahi illa wahum mushrikuun. Afaminu an الشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم نوح إليهم من أهل القرى أفلا يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظن وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشا